بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ورب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه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 لَيَأْتِيَنَّ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَـلَطَّفُ وَالْيَتَـلَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُ إِنْ يُظْهِرُ عَلَيْكُمْ يَهْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيْدُكُمْ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 وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلقوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتيهم منهم احدا ولا تقولن انني شيء إن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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحت تَجْرِي مِنَ الأَنْهَارِ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتكِينَ فِيهَا عَأَرَّائِك نِعمَ الثَّوَابُ وَحَسُونَتْ مُرْتَ فَقَا وَضْرِبَ لَهُمَّ ثَلَوَجُ لَْنِ جَعَنَا لِأَحَدِي مَا جَد نَّتَين مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُ مَا وَحَفَفْناَاهُ م بَِخْلُِ وَجَعَناابَنَهُ مَا زَررع كِلتَجَنَّتَنِ آتَت أُكُلَهَا وَلَمْ تَغْلِم مِه شَيْئاء وَفَجررنَا خِلَ لَهُ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 وَلَمَا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي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 122. ثم من نطفة ثم سواك رجلا 123. لكن هو الله وَلَا ولا أشرك بربي أحدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا عَسَى رَبِّي أَنْ يُتْيَنَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُغْصِلَ عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَ تَستَطُي عَلَهُ قَلَبَك وَوْحقَ بِثَمَريهِ فَأَصَْحَ يُقلَِّبُ كَفَّيه فَأَصْبَحَ يُقلَلِّبُ كَفَّيهِ عَ مَا أَنْ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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن, أن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 والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزا وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خنقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا وَجَعَلنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا ولم, وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفنا فِي هذا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَنَا أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العذاب قبلا وَمَا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا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 وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ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 لَدَ لَن مِنْ سفرنا هذا نَصبَ قَا أرَأيتَ إِذْ وَينَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنّ نَنسيتُ الحوتَ وَمَا أَسَانِ وَمَا آأَسَانِيهُ إَّ الشَّيطانُ أنْ أأَذْكُرًا وَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فيِي البَحرِ جَب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 استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها, فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ذلك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّ الغُولامُ فَكانَ بَوهُ مُؤمنِنَينِ فَخَشين فَخَشين أي ي بِقَهُماَا طُْيا نَوكُفْرى فَرَدّنا أي بدلَهَُا رَبّهُماَا خَيرًَا مِْه زَكاتَ وَقََبَ رُحْمَا وَأََّ الجدامُ فَكانَ لِغُلَ مَنةِ مَيْن في المدينين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 وَجَدَ هَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَا أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّ أَن تَأْتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا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 فَذَلكَ قد حطُنا بِمَا لديْهِ خب ثمتبعع سَبب حتى إذا بَغَ بَن السَّين وَجد منِنْ دُونهِمَا قَوْمَ ال لا يَكادُون يَفْقهُونَ قَولا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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 وَلَئِن جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عملا صالحا